ولهي عصايا أتوكأ عليها وأهص بها على غني ولي فيها مآرب أخرى ولهي عصايا أتوكأ عليها وأهص بها على غني